يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض وإن غواسق هذه الفتن قد أحاطت بنا من كل جانب وأخذت بأبئذتنا كل مأقل بل وتخطفتنا على غرة كما تتخطف الزوابع نثار الأرض إنها لفتن عمياء صماء بخماء تدع الحليم حيرانا واللبيب مذهولا ذلكم الحليم الذي رزق خطلة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحليم الذي, الذي إذا ستم طبر وإذا ضرب غفر إنه ليرى ابان هذه الفتن حيران من حول الوقع وعظم الخط وهذه الفتن التي تعترينا حينا بعد آخر إنما هي في حقيقتها تمحيص وابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم في الطحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن قاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من التاعي من تشرف لها تستشرف الحديد يقول الحافظ بن حجر في معنى قوله من تشرف لها أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها أيها المسلمون لقد تكاثرت في هذه الاونه حلقات الإخلال الأمني في المجتمع المسلم وقلت في واقعنا هيبة السمي المسلم وحرمتهم وعظمتهم ولقد اشار المسلم في التلاح على اخيه المسلم بل وافرغ حشوه فيه وهذا ما لا كنا نعهده في زمن الاستقرار في زمن الاستقرار الوارد والطمانينه التي عمت المجموع فما الذي غير الامر عن مجراه ولاي شيء يختلف اليوم عن الامس وما هو السبيل للخروج من عنق الزجاجة القاتل هذه كلها أسئلة تستدعينا إلى التركيز على أهم المعطيات التي ينبغي الوقوف أمامها بصدق والتعامل معها بنية إطلاح ما في النفس ليصلح الله ما في الواقع وهذه المعطيات ليست بالقليله غير أن العجالة تضطرنا إلى ذكر الأهم وذلك بالأمور التالية الأمر الأول أن الاختلال الأمني المتمثل في كثره القتل وازهاق الانفس البريئه دون برهان من الله لهو من علامات اخر الزمان المنذره بدنو الساعه التي لا يعلمها الا الله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل القتل والأمر الثاني عباد الله هو أن استقرار المجتمع المسلم الذي يهنأ فيه بطعامه ويسيغ شرابه ويجعل نهاره فيه معاشا ونومه ثباتا وليله لباسا لا يمكن أن يتحقق إلا تحت ظل الامن الوارد فالامن والأمان مطلب ملح للمجتمعات طرى لا يمكن ذلك إلا مكابر ارعن لأن الأمن, لأن الأمن إذا اختل فان مغبته لن تكون قاطرة على المخل به فحسب بل إنها ستطال نفسي ونفسك أيها المسلم وولدي وولدك وأسرتي وأسرتك والواقع المقرر هو أن المجتمع المتكامل المتكامل من جميع جوانبه هو ذلك المجتمع الذي تتحقق فيه الأسس الأمنية الثلاثة الا وهي الامن العسكري والامن الغذائي والامن الصحي وهذه الاسس الثلاثه لا يمكن ان تتحقق جميعا دون اختلال الا تحت ظل الاسلام وشرعته فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ضواه الترمذي وابن ماجه والامر الثالث عباد الله والامر الثالث عباد الله ان احداث التفجير الماضيه والتي استهدفت معصومي الدم معصومي الدم فيها فهي أمر لا يرضاه دين ولا عقل ولا عرف وشجبه واستنكاره درجه واجبه من درجات تغيير المنكر واما الرضا به والفرح فهو لون من ألوان الخيانة في الباطن فالنصوذ الشرعية متكاثره في بيان حرمة المسلم وعظمه دمه وبيان احترام حق السلطان وبيان احترام حق السلطان المسلم وعدم الاستيات عليه وعلى أهل العلم فالله جل وعلا يقول انما المؤمنون اخوه ويقول سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ويقول جل شانه حكاية عن ابني آدم عليه السلام وادل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك هذه هي حكاية ابني آدم أن بداية القتل كانت من ولد ابن آدم وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه, ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل السلاح علينا فليس منا وفيهما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم كسوه وقتاله كفر وروى الامام احمد في مسنده عن الحسن البصري أنه قال ان علي رضي الله عنه بعث الى محمد بن مسلمه فجيء به فقال ما خلفك عن هذا الامر يعني القتال بينه وبين خصومه رضي الله عنهم اجمعين قال دفع الي ابن عمك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال قاتل به ما قتل العدو فاذا رايت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد به الى صخره تضرب بها ثم الجن بيتك حتى تأتيك منيه قاضيه او يد قاضيه فقال علي رضي الله عنه خلوا عنه ونقل ابن عبد البر عن بعض السلف قوله احق الناس بالاجلال ثلاثه العلماء والاخوان والسلطان فمن استخف بالعلماء افتقد رؤته ومن استخف بالسلطان افتقد دنياه والعاقل لا يستخف بأحد اما الامر الرابع عباد الله فهو ضروره تشخيص هذا البلاء تشخيصا نزيها عاريا عن الشبهه عاريا عن الشبهات والاهواء للوقوف على اسبابه والبحث عن العلاج الامثل له الا يجاوز التشخيص موضع الداء بحيث إنه لا يجوز أن يلقى باللائمة إلى غير مرتكبي تلكم الاحداث فلا يجوز أن يلتبى السبب إلى التدين مثلا أو إلى علوم الشريعة ومناهجها أو إلى العلماء والدعاه المخلصين فإن السرقة في المسجد لا تستدعي هدم المسجد كما أن عدم فهم الشريعة والتدين لا يعني إلغاءهما عن واقع الحياة ولو تسثر لصن في حجاب امرأة فلا يعني ذلك إلغاء الحجاب بالمرة فليتق الله أولئك الذين يشوشون عند كل حدث سانح. فيرمون أفارتنا وتمسكنا بديننا ردحا من الزمن لأنه هو سبب هذه الحوادث والمعضلات فيكون هذا التشويش سكعة يتكئ عليها أعداء الإسلام من الكفارات الحاقدين ومن المعجبين بهم ومبررا سائغا ومبررا سائغا لهم في تمرير ما من شأنه فرض المسويغات المشروعة بزعمهم في الضغوط المتتالية على حياض المسلمين فيأتيهم مثل هذا التهويش والتشويش على طبق من ذهب ليجتاحوا بلاد المسلمين بأدنى الحيل ولا جرم عباد الله اذ الخطر من قبل التشويش الداخلي أشد وقعا من التشويش الخارجي وإن مثل الناعقين عبر وسائل متعددة في وجه الدين والتدين والمناهج النيرة والاستقامة المشهودة في المعتقد والفجر كمثل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل وفي داره كلبه فقالت الكلبة والله لا انبح ضيف اهلي قال فعواجراؤها في بطنها قال تيل ما هذا قال فأوحى الله عز وجل إلى رجل منهم هذا مثل أمة تكون من بعدكم يقهر صفهاؤها أحلامها وحاصل هذا الأمر عباد الله هو أن يعالج الفكر بالفكر وأن لا يستغل الخطا في الكاء تفريط الكلمة واضعاف التدين فقد قتل علي رضي الله عنه لأشد من هذا ولم يلقى باللائمة على الدين وأهله وإنما كانت, وإنما كانت اللائمة والردع على ذوي الذكر أنفسهم وهم الخوارج الذين خرجوا عليه ورأوا أن قتله رضي الله عنه وتخليص الأمة منه من أعظم القربات إلى الله بزحمهم عليهم من الله ما يستحقون بل لقد وصف أحد شعرائهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه بأنه أوفى البرية عند الله ميزانا والقائل هو عمران بن حطان الخارجي الذي قال مادحا قاتل علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحذبه أوفى البرية عند الله ميزانا كبرت كلمة تخرج من فمه هي يقول إلا كذبا وقد رد عليه بعض أهل السنة بقوله فالضربة من شقين أوردت هلوى وسوف يلقى بها الرحمن غغبانا إني لا ألكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حلطانا والشاهد من هذا عباد الله والشاهد من هذا عباد الله أن الصحابة رضي الله عنهم لم يثنهم فعل الخوارض عن زيادة تمسكهم بدينهم واستلهام لطف الله ورحمته بهم والثبات على الدين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 لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أن تمت أمرا خامسا لا يقل أهمية عما مضى ذكره ألا وهو التأمل في الحال والواقع ومحاسبة النفس على التقصير والتفريط في جنب الله وإصلاح مواطن الخلل في النفس والمجتمع فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع الا بتوبه صادقه الى الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله نفاس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون واذا اردنا ان نهلك قريه أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إن الذنوب والمعاصي وضعف التمسك بشريعة الله في النفس والمال والمجتمع لهي من دواعي لهي من دواعي اختلال الأمن وترادف الكوارث والخطور ما يستدعي اللجوء إلى الله وارتقاب لطفه وتغيير ما في النفس ليغير الله الحال إلى ما هو خير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه وال روى البيهقي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عاشر عشرة رخط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خطار أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان وما منع قوم زكاه اموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا خبر قوم للأهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في ايديهم وما لم يعمل أئمتهم وما لم يعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم ولقد صدق الله اولما أصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هذا وصل رحمكم الله